يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء تلقون اليهم تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم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 ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل من يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون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 قد كانت لكم قشوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله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 ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أشوة حسنة لمن كان يرضو الله واليوم الآخر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 إنما ينهك الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجكم من دياركم وظهر على إخراجكم أنت وَلَهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ جَآلَكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن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 ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأردهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَدُّوا الْبُغْضَ مِنْكُمْ ۖ أَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ قَدْ بَدَتِ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ